لنا حلمنا في ذروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتماها بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج مفاهيم وفي حلقة نستعرض فيها ما وصل إلى إمير البرنامج من أسئلتكم وملاحظاتكم ومراجعاتكم مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن والددة وحفظه الله. كما أننا نتلقى كذلك اتصالاتكم في هذه الحلقة لي تساؤلاتكم على فضيلة الشيخ. حياك الله محمد <تصفيق> عندي هنا سؤال يتعلق بموضوع النسخ حول نسخ النص بالإجماع. وقد ذق السائل قول الإمام النووي رحمه الله. أن الإجماع دل على نسخ قوله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فجلدوه عاد في الرابعة فاقتلوه فيقول هل يكون الإجماع ناسخا وكيف يكون هذا الإجماع بغير نص وإذا كان له نص فأين هذا النص وكيف غاب عن أئمة الحديث وكيف لم يذكر في شيء من كتب السنة وماذا لو قال إنسان إن مثل هذا الإجماع لا ينسخ هذا النص بالتالي يعمل به ويقتل الشارب في المرة الرابعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلمه على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنبس سنته إلى الله الدين. الله صلي وسلم. أما بعد فإن مستند الإجماع لا يكون إلا نصا ولكنه لا يلزم أن ينقل لأن الإجماع حج بعد عقده فقد يكون المستند الإجماع لم يصل إلينا أصلاً وقد يكون وصل إلينا ضعيفا حديث ضعيف ولكن عقد الإجماع على مقتضاه، مثل كل ربا، كل السلف إن شرنا فعن فهو ربا والنهي عن بيع الكالي بالكالي، فهو حديثان الغعيفاني، لكن عقد الإجماع تقريبا على مقتضاهما وقد لا يصل إلينا النص الذي حصل به الإجماع، أصلا هو مستند الإجماع مثل ما ذكر في هذه ذكره السؤال كيف يخطى مثله يعني يخفى الحديث؟ يخطى لأنه عنه بالإجماع، مهما أن الحكم أصبح معروفا فلا يحتاج إلى دليل، ولذلك في التأليف كثير من الفقهاء يجردون الأحكام مثلا بعد استقرار المذاهب نعم. أصبحت الأحكام وإن كان الإنسان محتاجا في الطمانينة إلى الدليل نعم. يحتاج إلى تعلمها من فردة فيأتي تأتي الكتب بكاملها لسه فيها دليل نعم. لأن معناه هذا مستقر إذا أردت الرجوع إلى الدليل فرجع إلى القواعد فيه وإلى تسهيل للحفظ نعم، فإذا يحصل أن الإجماع يختفي مستنده إيه نعم أن الإجماع لا يصل إلى مستنده مستنده أو يصل إلى ضعيفا مم. ولا يكون في هذا طعنا في, ولا أو في الرواية ولا الحديث، لكن قد يحصل شيء آخر نظير هذا وهو, وهو, وهو أن يكون الحديث معمولا ببعضه ويكون بعضه غير معمول به وقد جاء بسند واحد في سياق واحد مثل مثل الحديث من وجدتموه يعملوا عمل قوم الوطن فقتلوا الفاعل والمحول به ومن وجدتموه يغشى بهيمة فقتلوه وقتلوا واقتلو البهيمة مم. فأول الحديث معمول به وآخره غير معمول به السبب؟ السبب أن الحديث وإن كان مصححا لكن في إسناده ابن البيلماني م. ومتكلم فيه وقد رأى بعض الناس أن آخر الحديث غلط فيه أبو الماجشون وبعضهم يرى أن الخطأ فيه من ابن البيلماني وبعضهم يرى أن آخر الحديث معلل والعلة التي فيه علة متنية وهو الحديث لا تشمله هذه الإنة والإسناد ليس هو إلة الحديث م. فلذلك آخر الحديث لم يعمل به لم يعمل به أي مذهب من المذاهب ب... باتفاق باتفاق وهو طيب. الحديث معمول به هذا الأخ يسأل يقول ذكرتم في حلقات الرؤى أن الرؤيا إذا كانت مخالفة للعقل فإنه لا يعول عليها وتعد من اضغاث الأحلام كخبر الرجل الذي تدحرج رأسه ف... فتبعه نعم. وهو يقول أن معظم الرؤى التي يراها الناس في ماتهم هي مما يخالف العقل لان صحة العبارة و منها رؤية عائشة التي رأت أن في بيت ثلاثة أقمر فليس من العقل أن القمر يعني ينزل من مكانه فيكون في, في الأرض أو رؤية الإنسان لا ينافي العقل أو رؤية الإنسان لما ينبع من أصابعه مثلاً لبن أو الحليب لا ينافي العقل نهائياً لماذا؟ إنما ينافي العادة ولكنه لا ينافي العقل فالماء نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم و خرق العادة في هذا وارد يعني أنه ليس مستحيل يمكن العقل. أن تنزل الأقمار وهي أشرف من الأقمار وفضل منها م. فلذلك القضية لا يمكنها العقل وإنما تمكنها العادة فقط وإنكار العادة هنا لا بد أن ندرك الفرق بين المستحيل عقلا والمستحيل عادة م. فالعادة يستحيل فيها أن الشيخ الكبير الفاني الأشيب المحدود بالظهر قد ولد كذلك م. ولكن العقل لا يحيل ذلك العقل يبيحه أن يولد وهو أشيب محدودب فالتفريق بين المستحيل عادة والمستحيل عقلا هو الضابق هو طيب يقول أنه عالم من سلس بول غير عادي لأنه لا ينقطع في بعض المرات إلا بعد نصف ساعة وأكثر وأنا متطوع في مسجد وقد أصلي أحيانا تراوح بالناس فكيف العمل إذا حضر وقت الصلاة؟ بالنسبة للسلس إذا كان ينجس في راشا المسجد أو يصل منه شيء إليه أو يؤذي المصلين برائحته فهو معذور لا يشهد الجماعة بل يصلي في بيته حتى يتعالج ويجب العلاج منه هذا النوع من الأمراض يجب العلاج منه شرعا لأنه يفسد العبادة نعم لأنه أيضا يضر الإنسان يمنعه من الشهد الجماعة والجمعة م. ولا يأم الناس وهو كذلك إذا كان السلس شيئا خفيفا جدا مجرد رشح لا ينجس الفراش ولا ولا يسأله رائحة ذي المصلين فيمكن أن يشهد الصلاة ولكن لا يكون إماماً على الراشح وقال بعض الأهل يمكن أن يكون إماماً لأن الرخصة تتعدى محلها وهذه قائدة فقهية هل الرخصة تتعدى محلها أو لا م. وقد قال في مالك رحمه الله سئل عن القوم فيهم المتيمم وأي أمهم قال يا أمهم غيره هو أحب إلي وإن هو في أر بس من أجل تضييق الرخصة بحيث نعم. يكون في محلها نعم. وفي الحالتين هو يغسل الموضع ويتحفظ و... يتحفظ ويبدل ملابسه ويخفف النجس إذا مكث فترة في, في ثوب م. فأصبح فيه يمكن أن تكون فيه رائحة وفيه أثر الب... فيه يغيره لا بد أن يغجله من كان يسافر بغرض الزواج منية الطلاق من أحد الدول ويكون الزواج مكتمل الأركان والشروط والنية بينه وبين ربه غير مشروطة ولا معلنة وفي نيته أن المرأة لو أعجبته أعلن زواجه منها واستمر فهل هذا جائز؟ هو مطلوب في الزواج كله مم. سواء كان بنيت طلاق يقصد أو يخبر أهله. يقصد الاستمرار هو يبدو فيه الاستمرار فقط هذا فلذلك إذا كان الإنسان فقط لم يتفق مع المرأة على هذا مم. وكان النكاح مكتمل للأركان له ولي ومهر وشهود وصيغة مم. وهو لا يدري ما الله صانع في الأمر لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا قد يتعلق بها فلا يستطيع الطلاق هذا الأمر ميسور أمر فيه خلاف ولكنه سهل لكن إذا كان الطلاق إذا كان النكاح بنية الطلاق ويعلم أن المرأة لو علمت أنه لا يريد النكاح المستمر لن تتزوجه أو لن يزوجها أهلها فيكون غاشا لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا من غاشنا فليس منها وهذا من الأخطاء الأخلاقية ومن الأمور التي تقدح في المرؤة وتقدح في الشهادة ومن عرف بأنه يفعل مثل هذا النوع تجرح ولا شهادته ولا جائزاً في المسلمين نعم. لأنه غاش نعم. وإذا كانت المرأة حيانا تمتهن هذا شيخنا في بعض الدول نساء يمتهن زوهج بنية الطلاق تعرف يعني يكثر منهن ذلك يعني, يعني تعرف أن فلان وفلان وهذا آت من أجل الزواج المؤقت لا يشترضون عليه لا ينصون عليه في العقد لكن هو يعرف وهي تعرف أنه زواج سبوع وسبوعين ثم يطلق إذا كان بمثابة هذا فهو نكاحه متعة غير جائز مطلقا وإن لم ينصها في العقد وإن لم لكن المعروف عرفا كلمسروط الشرطة من جهة العرف نعم طيب. لكن فل. إذا كان المقصود أن مثلا المرأة تزوجت عدة مرات وطلقت وكثرة من ذلك فهي يعني ليس الطلاق كارثة من نسبتي لهذا مصيبة لا. فالأمر ميسور تحدث من أحساها نتحدث شيخ عن حالات امتهان يعني بيوت معروفة وخطابات معروفات فتعلم أم خارجة كم تزوجت؟ لا هي كانت يقال لها خطب وتقول نكه فأصبحت مضربة للمثل يقارل في سرعة الإجابة نعم هل يجوز استعمال الدواء لتأخير الدورة الشهرية بحجة الاعتكافة والعمرة أو الحج أو بصوم رمضان كاملا؟ إذا لم يكن في ذلك ضرر على البدن وأخبار الأطباء أنه لا ضرر فيه فلا حاج هذا هو الراجح وبعض الفقهاء يرى أنها تكون حاملة للنجس لأنها بمثاوة من حبس النجس فيه لكن الواقع أن النجس لا يتنجس فيه إلا بعد خروجه من البدن فالدم في البدن كله ولا ليس نجسا إلا بعد خرج. خروجه نعم. هل تلزم العمره من نواها ولم يجد تأشيرة سفر للسعودية من نواها معناه من أحرم بها تلزمه لكن ما ينبغي لمن لي ليس لديه تأشيرة وليس جائزا اصلا الإحرام ينبغي أن يكون من مواقع الإحرام المكانية م. لكن إذا أحرم من بيت المقدس كما فعل أبو هريرة أو من البصرة كما فعل ابن المسعود نحو ذلك فستلزمه إذا, إذا, إذا, إذا عقد النساء إلا إذا اشترط أي حبسني حابس ومن حلي حيث حبستني طيب إذا كان قد عزم وهيئ المبلغ ثم ولم, ال... ولم يتيسر له ذلك نعم لا لكن إذا تيسرت له العمر الأفضل أن يعتمر دائما إذا <تصفيق> نال أشيرة في أي وقت في المستقبل فالأفضل له أن يسألوا أنه إذا ما تيسر هل يستطيع أن يصرف المبلغ, المبلغ في غير هذا؟ نعم لم يتعين المبلغ لذلك ولو لغرض دنيوي ولو لغرر دنيوي أنا امرأة ويسكن معي رجال غير محارم فهل يجوز لي أن أسقي لهم لبن الرضاعة فيصبح بيننا شبه الرضاعة قياسا على ما جرى في عهد رسول الله؟ لا بالنسبة لحديث سهلة من تسوهيل سهل. سهلة من تسوهيل سهل إنما فعلت ذلك لمن كانت تتبناه وكان ولدها سنوات مم. وتبنته بموجب جواز الشريعة في ذلك جواز الشريعة في ذلك الوقت مم. ثم نسخ التبني ومنع ولكن هي تعودت على أنه ولدها هو تعود على أنها أمه مم. فأذن الهان ترضعه وهو كبير ولا يتعدى هذا الحكم سهلة لأنه لا يوجد اليوم التبني بعد أن حرمه الله تتوى الحديث مخصوص بها وحدها نعم. كلام بعض الفقهاء في أنه يعوم لا لكن قضيته قضية العموم لا يقع إلا حيث وقعت الصورة بكاملها والصورة بكاملها هو من كانت نعم. تتبناه وتجعله ولدها لمدة سنوات وهو وقت ما كانت تبنى جائزا. وقت ما كانت. يعني لو تمني. تبنى أحد الآن بعد. ما لا لا يدخل يعتبر خالفه مسرعاً معذوم مسرعاً كل معذوم يحس. والذي روى عن عائشة رضي الله عنها في هذا. هو مذهب الله وخالفها وما المؤمنين فيه. لم لم تكون في مصيبة. نعم. رضي الله. وحدك. رضي الله. عنه. كيف يوجه القائلون بعدم وجوب صلاة الجماعة حديث لا أجد لك من عذر. بالنسبة لهذا الحديث في ذلك الرجل لي النبي صلى الله عليه وسلم لم يذل له. بالتخلّه هو من عينه الرسول صلى الله عليه وسلم في الجماعة كمن عينه في الغزو فلا تحل مخالفة أبنه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر خاص به؟ إيه نعم ما وجد تخصير الشيخ؟ هو واقعة عين في ذلك الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غيره أذن كحديث الإتبار ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وصلى له في بيته وهو ضعيف البصر وليس أعماب الكلية وأذن له أن يصليه يصلي بيته. يصلي بيته وصلى له في مكان يتخذه مصلا من بيته وما من حكبة ظاهرة في تخصصه هو بأن هو قد يكون هو إمام أولئك القوم النبي صلى الله عليه وسلم وظفه في هذا فهو موظف للدولة م. نعم كثر الحديث في بلادنا ويقول سوريا والكلام عام على كل بلاد على عدم دقة مواعيد الأذان في المغرب والفجر فنرى من الناس من يفطر قبل الأذان ونرى من الناس من يأكل ويشرب بعد أذان الفجر فما قولكم في هذه المسألة هذا النوع ليس مما يتجاسر عليه العوام إذا كان الإنسان عالماً ورأى أن الشمس قد غربت وتحقق غروبها بالكلية ورأى أن الفجر قد طلع وتحقق طلوعه برأي العين برأي العين فله ذلك وليس مقلداً لكن المقلدون الذين لا ينظرون أصلاً إلى غروب الشمس ولا إلى طلوع الفجر ولا يعنون أنفسهم في هذا ولم يذهبوا لتقصيه ولا لهم علم به ما لهم إلا التقليد والتقليد إذا سمعوا المؤذنة للفجر فقد حرم عليهم الأكل والشرب مطلقاً بأول كلام المؤذن وإذا سمع المؤذن أيضا عند الغروب حل له الفطر طيب هناك ومن هو على جبل ويرى الشمس حتى غربت في البحر مثلا ولم يسمع الأذان فله هو إن يفطر إنه تأكد لما تأكد بعيني نعم. هناك مسألتان تتفرعان على هذا المسألة الأولى ما إذا كان قد بلغ الإنسان أو ما إذا كان بنظره في الحساب وكذا تبين له أن المواعيد التي يؤذن عليها أئمة المساجد أو مؤذن المساجد فيها خلل كالجدر الذي داره عالم. هو عالم حسابي عالم فلكي عالم. أو سمع هذا على قل لا لا يكفي أن يكون سمعه ولا بد أن يكون هو صاحب خلفية لأن الخلاف الدائم هو بتحديد الدرجة مم. وتحديد الدرجة حتى بالمواقية اليوم مختلف فيه مم. هل الدرجة أربعة دقائق وثلاثة دقائق وخمسة وسبعين ثانية أقصد محل خلاف فإذا اجتهد هو وعرف. أخذ بما عرف. إذا اجتهد وعرفوا ترجع حد شيء ولم يكون مقلدا. إذا سمع من يثق به يقول مثل هذا. لا يقلده ما هو يقلد ما يقلده الناس والناس يقلدون المؤذنين وهم المختص متخصصون في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال. مؤذن الشيخ على الساعة. والمؤذن متمن. ليسوا يعني يبصرون بعيونهم يقرون التفويض. لكنهم و... لكنهم مؤتمنون على الوقت. طيب الأمر الثاني هو في حديث فليقضي نهمته إذا سمع أحدكم المؤذن بيده طعام وشرار هذا المقصود المؤذن الذي كان يؤذن بليل وهو بلال كان يؤذن بليل ابن مسعود كان, كان يؤذن بعد طلوع الفجر من مكتوب يمنع الطعام والشراب مطلقا وبلال لا يمنعه كان بيد الإنسان في لا إذا كان مقصود أذام بلال في المسألة ليست في قضاء النهمة مثلا يأكل الإنسان ما شاء ويشرب ما شاء نعم لكن مع ذلك لكن طهر الحديث كأنه يتم لقمته أو كأسه أو لكن هذا محتمل محتمل لذلك والآية غير محتملة وهي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تم الصيام إلى الليل في قاطعتهم فيها في قاطعتهم في الأمر فإذا سمع الله أكبر, سمع الله أكبر وليس هو من الذين يقفون ويعرفون طلوع عن الفجر وينظرون إليه وجب عليه تقليد في هذا وإنساءه هذا سؤال مهم عند صاحبي ويطلب فيه تفصيلا يقول قامت الحكومة الجزائرية مؤخرا بإلغاء الفوائد الربوية عن قروض مشاريع تشغيل الشباب ولكن المشكلة أن الدولة في الحقيقة صارت هي تتحمل تلك الفائدة الربوية الربا موجود لكن تحملته الدولة فتقوم بدفعها للبنك المقرض ويعفى الشاب المستقرض من دفعها وهذا ما أثار لغطا وجدلا واسعا بين من يرى الحرمة باقية ما دام القرض دبويا ولا يهم من يدفعه وبين من يرى جواز إقدام الشباب على الاقتراض طالما لا يتحملون شيئا فهذا أصل مسألته ويخر... نعم هذه المسألة جاءني فيها سؤال من الدكتور عبد القادر جدي من الجامعة الأميرة عبد القادر وقسطنطين وجبته به طبعا مكتوبة أظن أنها وصلته وال حاصلها أن السؤال إما أن يكون من الشباب أو من الحكومة، فإذا كان من الشباب فالشباب عقد عقدا صحيحا ليس في ريبا وليس عليه في أي أي إذن في جوز لهم الاقتناع عليها تعقد عقدا لن تدفع فيه قرشا واحدا زائدا على ما أخذ وهذا العقد صحيح ولك الحق فيه وهو حلو لا لا إشكال فيه وإذا كان الذي يستفتي هو الحكومة الجزائرية فالحكومة الجزائرية ليس لها ان تعقد عقدا رمزي مع أي بنك وإذا أرادت العقد هذه المشاريع ينبغي أن ت تقييم صناديق متخصصة بدءا من الدولة تكون تقرض قرضا حسنا ليس فيه ربا هل لكون هذه البنوك المقرضة بنوكا عامة وليست خاصة تأثيره في الحكم بحيث يمكن القول مثلا أن البنك ما دام عاما يعني البنك للدولة فالفائدة التي تدفعها الدولة تعود للدولة وبالتالي يعني يخف هي الحكم هي البنوك الوسيطة ليست مملكة للدولة دائما بل هي شركات فيها دائما نصيب للدولة لكن فيها ولو كانت للدولة يختلف الحكم من حيث هي منسبة لها هي يكون الأمر لأن لأنه مجرد بيت المال أعطى لنفسه وأخذ زيادة لكن أقصد هل يخرج هذا من حد الربا مع وجود الاختلاف في الفرق؟ تقريبا لأنه مجرد نقل مال من مكان إلى مكان ومن بند إلى بند في ميزانية ولا يؤثر لأنه المالك واحد طيب نرجو يقول نرجو توضيح مفهوم الضرور الذي يجيز الاقتراض من البنك الربوي لغرض التجارة أو السكن أو شراء السيارة تعرفون الفتوى المشهورة في هذا الاتحاد الأوروبي إنه الكثير صار يتسهل في ذلك المجلس الإفتاء لرئاسة نعم آسف لأن الكثير صار يتساهل يتسهل في ذلك اللي أدنى حاجة وخفي عنهم معنى الضرورة في صلاح الفقهاء بالنسبة للضرورة هي ما إذا فقده الإنسان هلك أو وجد شديدة أذن كفقد إحدى الحواس حواسه أو الأمور التي لا يحيا الإنسان بدونها والضرورة فيها خلاف أصلا هل تبيع الطيباء أو لا من العلماء من رأى أن تبيحه الضرورة. مطلقا. إيه؟ بل يكون الإنسان مضطرا خارج نطاق التكليف فقط. ومن العلماء من تبيحه لكن بالشرط تحقق الضرورة ولا يفتل إنسان فيها نفسه. بل يعرض قضيته وواقعه على مفتي فإذا أفتاه أن ما هو فيه ضرورة ولم يجد ما يصد به ضرورته من الحلال بوجه من الوجوب حين يذن تحدد, تحدد له القدر الذي يكفيه فيأخذه على مقتضى الضرورة كالأكل من الميتة نعم. ولذلك يقول أحد الفقهاء أنه هل الضرورة الربا تبيحه فيه اختلاف العلماء صريح وهل مبيح الميتة المبيح أو دون ما يبيحها يبيحه فالقدر الذي يبيحه يبيح الربا, الربا من الضرورات هل هو مثل الضرورة التي تبيحها كالميتة أو, أو دون ذلك والحاجي والكلي ينزل منزلة الضرورة ومن ال... ال... الضرورات مثلا السكن والمعاش وال... واللباس والأمور الأربعة التي ضمن الله لآدم في الجنة إن لك نعم. لا تجوع فيها ولا تعراها وأنك لا تغبأ فيها ولا تضحى هذه من الضرورات فإذا لم يكن ومثل ذلك الزواج بالنسبة لمن لا يجد ما يتزوج به وهو يخاف العنة على نفسه يكون هذا ضرورة ومثل ذلك الإلاج المريض الذي يخاف شديد أذن ولكن لذا لم يتعالج ولا يجد ما يتعالج به إلا م. مثل هذا النوع من العقود فيسعى أولاً لوجود عقد مباح بأي وجه من الوجوه فإن لم يجده ولم يجد من يقرضه وخشي على نفسه يذهب إلى مفتي نفتيه في صورته ولا يمكن أن يعمم هذا فلذلك لا يكون كلامنا هذا فتوى وإنما يكون تدريسا وبياناً للحكم فصاحب الحاجة صاحب. لابد أن يستفتيغ, يستفتيغ حالته بعينها هل حالته ضرورة ولا بد أن ينضم إلى احتياجه الخشية من من الضرر البالغ او كذا وكذا بحسب ما يقدره المختبر. طيب تسمح لنا بالتواصل الشيخ محمد الأخ عبدالعزيز من السعودية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد الله, الله, الله, الله الشيخ وبركة في علمه. الشيخ لدي سؤالان السؤال الأول هو ما حكم العمليات التجميلية وهل العلة في حديث لا الله الواشمة والمستوشمة معقولة؟ يعني بحيث يقاس على هذه العلة وهي مجرد تغيير خلق الله نعم نحن بها التجميل نعم السؤال <ثانية> الثاني السؤال الثاني ما توجيه الشيخ لحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم <سؤال> <سؤال> أن يتوب الرجل بفضل طهول المرأة والمرأة بفضل طهول الرأي <سؤال> كرمك <بك> الله <أهلا> بي شكرا <سؤال> <جيكلا>. الله. <سؤال> أسمع منكم العملية التجميلية ثم وحيل إلى حلقة زينة الرجال وزينة النساء لأنه أيضا فصلنا فيها تفضل. السؤال الأول في حكم العملية التجميلية وهل العلة التجميلية مم. تنقسم إلى قسمين ما كان علاجا لمرضهم ولا طباهم الذين يعرفون هل هذا مرض طارئ على الخلقة مم. أو ليس كذلك فما كان علاجا لمرضهم فهو جائز بين النبي صلى الله عليه وسلم قال المنزل الله داء الله وأنزل له دواء فتداوه عباد الله وما كان متغييرا لخلقتهم معناه أن الإنسان سوي ليس مريضا ولم يتغير شيء في خلقته ولكنه قبيح المنظر لسبب ما فتغييره هو من تغير خلق الله الذي هو علة هذا المنع في الوشر والوشم والنمس وإن وعي. كان القبح له تأثير نفسي سيء وأدى نعم. نعم ليس ليس مرضا نعم. طيب. يقول الواشم مستوشم هل العلة تعبدي إلا بينها النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرات خلق الله فما كان من تغير خلق الله في أصل الخلقة مم. وليس علاجا فإنه ممنوع وإيضا المقصود بذلك ما كان ثابتا تغيير ثابت بخلاف الحناء والخضاب فإنه ليس تغييرا لخلق الله لأنه يحتاج الإنسان إلى إعادته يزول يزول نعم مع كذلك ليس تغييرا لخلق الله عليه يزول وإنه يتوضع الرجل بفضل طهر المرأة نعم والعكس. بالنسبة لهذا الحديث كثير من الحديث يرون أنه مسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعده فكان يتطهر مع أمهات المؤمنين من نفس الجفنة التي يتطهرن منها في حديث عائشة وغيره فهم مسوخ. هل ذكروا له علة يعني أصل النهي أصل النهي ذكروا بعض العلال منها ما ذكره الصنعاني ورحمه الله من أن النفس قد تميل إلى قصد التلذذ مثل الشراب من نفس المكان اللي كانت تشرب منه المرأة م. وعمر الخطاب نهى الرجل أن يجلس في مكان المرأة حتى يزول دفئه المكان الذي كانت تنزل فيه تجلس فيه امرأة فأدفأت المكان لا يجلس فيه رجل حتى يزول ال... نعم. طيب اتصال آخر شيخ أنا بعد ابنك أخي نور الدين من الجزائر تفضل السلام عليكم. عليكم عليكم السلام, السلام ورحمة الله, الله وبركاته إنه حبك أفل الله يا شيخ شيخ محمد أحبك الله شكرا كذلك دكتور بن عم أحبك الله سيدانا نحن نشتاق وينك في الجزائر الحقيقة يا شيخ إن شاء الله نأتيكم إن شاء الله إن شاء الله شيخ ما هو سؤالي الأول ما هو مشروعك العلمي الحالي طيب وثانيا يعني 30 حلقة غير كافية حقيقة والله إننا ننتظر من رمضان إلى رمضان لو تخصص حلقات أخرى أو مواسم أخرى علمية أكثر يعني طيب بارك الله فيك أسرك الدعاء يا شيخ شكرًا الله بعض مشروع علمي؟ بالنسبة للمشاريع العلمية هي بعضها مؤلفات وبعضها تحقيق متون وبعضها داخل في نطاق مركز تكوين العلماء والمتون المقررة فيه لذلك ليس مشروع واحدا ليس مشروعًا واحدًا وبعضها مشترك. أظن مشروع. الموقع شيء؟ لا لا يشاروا إليها ما لم ينجز لا يكون وعدًا. <تصفيق> طيب الحلقات. هذا جوابه عندك أنا الآن لست مجرد ضيفي <تصفيق> لا عندي ولا عندك ولكن إن شاء الله يكون خير بإذن الله لخ سعيد من الجزائر أيضا لكن في برامج أخرى في بعض القنوات الأخرى خلال السنة شو قناة المرابطون في موريتانيا وبعض القنوات الأخرى فيها المرابطون, المرابطون فيها برامج لكم نعم والتلفزيون الموريتانية نفسها قد تنقلوا بعض البرامج القديمة ما سجلت لهم شيئا جديدا لكن قد سجلوا طيب فارك الله أخي سعيد تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام, السلام ورحمة الله, الله وبركاته تفضل. تحية عطير الزفوة إلى الشيخ الفاضل ونحن نحبه في الله حبكم الله تفضل يا سعيد ولدي عدة أسئلة أولها تفضل تتابعها يا سعيد السؤال السؤال لو أغلفت التلفاز يا سعيد حتى يكون الصوت واضح عندك ما حكم الأموال الربوية؟ هل ما حكم الأموال الربوية التي تصرف في هل تصرف لضرورة للفقرة أم المصالح العامة؟ طيب. السؤال الثاني الثاني الشيخ يعني يعني أريد طلب من الشيخ أن يوجه طلبة العين خاصة نحن في الجزائر يعني للأسف كتورة يعني التدريح للعلماء والدعاة الموثوقين يعني ضوابط هذا التجريح نعلم أنه علم لكن نصيحة الشيخ ينصح الطلبة الذين يخوضون في هذا العين دون أن يتعلموا العقيدة وصول شريحة وغيرها من العلوم النافعة السؤال التالي. او السؤال الثالث والأخير الشيخ الضابط في حق الأناشيد الآن عمت الكليبات الإباحية صحتها هل الإنشاد هو بديل بديل خاصة نعلم أكيد أنه بدون موسيقى هذا شيء مفروض منه لكن هل صحته هناك قنوات تخصص في هذا الشيء هل هذا يعتبر بديل أو وسيلة من أساليب الدعوة؟ شكرًا شكرًا إخائي الأموال الربوية وصرفها المصارف العامة او للفقراء نعم بالنسبة الأموال التي هي من ربن إذا تاب أصحابها وردوها فإنها تصرف في مصاريه بيت المال العام ومصاريه بيت المال العام أعم من الفقراء هي تشمل الجهاد والدعوة والفقراء وإقامة المصالح العامة وتعطى للطعام والشراب للفقراء للذين هم من العام وقد ألف فيها أخي الدكتور محمد عبد الرزاق الصديق وتفرج الله عنه كتابه سماه رسالته المايستير اسمه التصرف في الكسب الحرام هنا. نعم نعم وهو كتاب مهم جدا في هذا القبيل في الكسب الحرام مسألة. مطلقاً نعم طيب سؤاله عن التوجيه بخصوص الجرح والتعديل العلماء والدعاء بالنسبة للجرح والتعديل لا بد أن ننتبه إلى أن المباحة من الجرح والتعديل انتهى وقته لأنه كان قبل تأليف كتب السنة عندما كانت السنة تتلقى من أفواه الرجال وكان المعتبر في هذه ذاك المخصوص وقال فيها يحيي بن معين إننا نتكلم في قوم عسى أن يكونوا حطوا أرحلهم بالجنة قبل مئة عام ولكن لأن يكونوا خصما لنا أحب إلينا من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما لنا ولم يكونوا يجرحون إلا بالمقطوع به فهي أمانة لدى الإنسان وتجب على الإنسان عفة اللسان وعدم الكلام في أعراض المسلمين وعدم الطعن فيهم بما ليس فيهم والله تعالى حذر من الغيبة تحذيرا بلغا حتى جعلها مذابة أكل جيفة الإنسان الميت وقال أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكريه وما يحصل اليوم من الطعن في الناس وتصنيفهم في المجالس والتشهير بهم ليس من قبيل جرح التعديل نهائيا ولا له به أي تصلة وإنما هو كلام في أعراض المسلمين وبالأخص في الدعاة والعلماء الذين هم أطهروا الناس أعراضا والذي يتكلم فيهم لا يصد منهم أيما سد من الأنصف ما قيل في أشعار العرب أقلوا عليهم لا أبالي أبيكم ومن اللوم أو صد المكان الذي سدوا وحسر بن ثابت رضي الله عنه يقول أتهجوه ولست له بكفئ فشركما لخيركم الفداء ما يكو من صور الغيبة الجائزة لا, لا لا على لسه. الأحوال الستة ومنها التحذير من الفسق الفاسق هذا إذا كان فاسقا هذا ليس فاسقا ويقوله في النسبة للدعات إذا كان هذا إذا من. ثبتت البدعة هي قضية أن هذا يتوجه إلى كل إسان وتجد العام الذي لا يفقه شيئا يقوم كبار العلماء في العالم كله من عرفه منهم ومن لم يعرفه طيب نأخذ اتصال الأخ علي ثم أعود لتكملة سؤال أسئلة الأخ سعيد حتى ما انقطع الخط أخي علي تفضل السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام عليكم. الله, الله وبركاته كيف حالك يا شيخ؟ طيب. أكرمك الله. مزيد. شيخ عندي سؤال وطلب. مزيد. أن السؤال هل هذه العباره التي دونتها والآن الأخبار لا تن... لا نسخ فيها حكما لأن النسخ فيها تكذيب وإن من نسخه يكون فيها تلاوة, ف... تلاوة فقط. هذا السؤال أما الطلب قدرا كنت أبحث على صفحتكم في يوتيوب فوجدتكم قلتم أن يوسف بن تشفين رحمه الله تعالى رحمة واسعة من أعمامكم ففصرت لذلك وقمنا ببعض الأنشطة حول أن مدينة مراكش بلغت تسعين 80 و90 عاما أي أسسات سنة 454 و 400 هجرية و الآن 34 و 400 فأريد كلمة في حق هذا الرجل العظيم اللي نزين جميعا و هذه هذه المدينة المباركة شكرا, شكرا أن أخي علي بارك الله نعود لأسألة سعيد كان يسأل عن الضابط في حكم الأنشيد أو سؤاله تحديدا هل من المناسب تخصيص قنوات أو صرف جهود كبيرة في هذا النشيد الله أعلم هذا إذا كان له هوات وله يطلبه المستمعون كثيرا م. وفهو من الأمور المباح وقد يعتريه ما سوى ذلك من الأحكام فيكون حراما إذا كان بموسيقى أو صوت امرأة للرجال ويكون حراما إذا كان مضمونه قبيحا شرعا ويكون مكروها إذا لم يكن محركا إلى الطاعة وكان محركا للكسل أو إلى ترك العمل ويكون مسنونا مندوبا إذا كان تحريكا للطاعات والجهاد ونحو ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك فيه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدات الله لولا الله اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إن أولئك بغيوا علينا أن يسألونا خطتنا بين ونحو ذلك. طيب هل تصور؟ لذلك إذا قدر أن قناة ما تفردت في البديل الإسلامي في الأناشيد التي ليس فيها محذور شرعي م. وكان مضمونها جيدا فلا حرج في مثل هذا النوع يبقى. قيمة ذلك من ناحية المصلحة يقدرها أهل المصالح وهم أدراء يعني هل تصور التماس الأجري والتعبد بهذا من جهة إيجاد البديل متصور؟ نعم يتصور لأن كثيرا من الناس أحل الله لهم التمتع بالصوت الحسن م. وبالأخص إذا كان مضمونه حسنا أيضا محفزا للهمم أو لا ولم, يجدوا ولم يجدوا ذلك في لو لم يجدوا ذلك لأن جاءوا إلى المحرمات نعم. طيب الأخ علي أسأل عن عبارة العبارة التي ذكرها صحيحة هو لخصان كلامنا هي صحيح طيب يوسف بن تاشفين في نصف دقيقة عم. شيخ <تصفيق> نصف دقيقة <تصفيق> هو أمير المسلمين الذي نصر الله به الدين في وقته وأيد به الإسلام ورد به الاحتلال عن الأندلس وقتا طويلا وعمر به بلاد المغرب الأقصى ومكث 70 سنة وهو يلقب بامير المسلمين وما هزم له جيش وكان يكرم العلماء وينزلهم منزلتهم وكان من العباد الزحاد وكان خشن الملبس خشن الهيئة في ذاته وكان يخدم نفسه ولم يكن يتخذ الخدم في بيته وهو أمير وهو أمير المسلمين نعم قد ربى على هذه المفاهيم ابنه برحسن علي الأمير المسلمين كذلك <تصفيق> طيب سنأخذ فاصل ونعود لأسئلة الأخوة التي جاءتنا عبر الإيميل بعد إبنك أيها الأخوة والأخوات فاصل ونعود إليكم بعد قليل <تصفيق> مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات ومرحبا بكم شيخنا الجليل هذا سؤال من دياركم يقول نحن سكان مدينة طينطان هكذا نعم <تصفيق> يقول نجد صعوبة شديدة في الحصول على اللحوم الحمراء لقلة المواشي وارتفاع أثمانها وهناك من التجار عندنا من يوفرون الدجاج المستورد بأسعار مناسبة ومعقولة فهل من حرج في استخدامه؟ إذا كان الدجاج مستوردا من بلد إسلامي يعرفه أهلوه بتذكية الدجاج فلا حرج في استعماله وإذا كان مستوردا من بلد غير إسلامي الدجاج المستورد من البرازيل والدجاج المستورد من فرنسا وغيرها من الأماكن التي يستورد منها الدجاج الى بلادنا وغيرها من البلدان فهذا الدجاج اغلبه هو غير مذكر واذا دخلت واحدة غير مذكه التبست ب100 تنجس الجميع ولو كتب عليه حلال ولو كتب عليه حلال الذي يكتبها مجهول ولو شهدت لهذه الشركة مثلا مؤسسه اسلاميه لم تراقبها من بدايه عرفتنا بعض المؤسسات التي أرسلت بعض المراقبين م. ولكنهم حضروا كموظفين يوما واحدا أعطتهم الشركة راتبا ثم فصلتهم بعد ذهاب المقادمين وأغلب الشركات المنتجة للحوم في أوروبا وأمريكا يعملوا فيها البوذيون والسيخ والهندوس واللاديون غير أهل الكتاب والتفاعل أسعار والشدة وكذمات لا يبيح منطقتهم الحمد لله منطقة مواشي كثيرة ولماذا لسعى لذا؟ هذه بسبب الجواب لكن نسأل الله أن يصنيهم هذا الأخيس يقول إذا أهدأت أجر عمل صالح لميت فهل ينقص من أجره أن أشرك معه موت المسلمين؟ نعم من نسبة الإشراك في, في الأجر ينقص نصيبه هو, هو أنه سيوزع لكن إذا أهدأ إليه العمل وحده سيكون للفاعل أجر كامل ولمهدى له أجر كامل إذا أشرك ينقص؟ لا إذا أشرك ينقص لأنه سيوزع عليهم جميعاً. <تصفيق> ما صحة الحديث التي تتحدث عن الفوائد العلاجية للحلبة؟ ورد فيها شيء؟ ورد فيها شيء لكن ليس لدي علم في درجتها وصحتها ولذلك يمكن أن نبحثها في المستقبل شاء الله هل يجوز أن أشرك والدي في أجر السنن اليومية التي أقوم بها؟ وهل ينقص ذلك من أجلي؟ لا يحتاج الإنسان في الصلاة ونحوها من الأمور التعبدية المخصوصة <تصفيق> الذكر ونحوه بإشراك والديه لأن الوالد يكتب له ثواب ما عمله ولده من الأعمال الصالحة ولو لم يهده إليه يكتب له مثل أجله, يكتب له مثل أجله <تصفيق> <تصفيق> لأن الولد من عمل أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع صلح عمله صلح. إلا من ثلاث علمي ينتفع بها ولد صالح يدعو له صدقة جارية فجعل الولد الصالح من كسب أبيه من عمله في دعائه له فقط ولا في كل عمله في كل عمله لكن يدعو له هذا وصف طيب. لي, ليكون صالحاً. الوالد لا يشترط فيه الصلاح. م. والولد شرط فيه الصلاح. الوالد يصل إليه عمل ولده ولونما يكون الوالد صالحاً. لكن الذي يصل إليه هو العمل الصالح من ولده. فالعمل الفاسد م. لا ي, لا يثم به لا الآباء والأجداد الحمد لله، ولذلك م. يقول أحد العلماء وجود الابن نعمة عظيمة. من ربنا لسلها من قيمه إذ ما من الطاعات لابن يعملوا لوالديه أجره قد يحصله من غير أن ينقص أجرا الابن ذا إذ هو من كسبه ما فحب ذا وهكذا أولاد ولاده إلى أن ينته فطالع عن المدخلة الأبيات الشيخ حبيب بن الزايد طيب ما عن الأخ ياسين من الجزائر تفضل ياسين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشوفه البرنامج حيا الشيخ يا خدود حياك الله تفضل يا سين. عندي سؤال. تفضل لا حضرتك. عندي سؤالي ما, ما يخص التسويق تسويق شبكي. ما يخص؟ تسويق شبكي. تسويق شبكي. ما ما اتضحت عندنا الكلمة ما هي؟ ياسين التسويق الشبكي. التسويق الشبكي. التسويق الشبكي آه طيب <تصفيق> اي تفضل. وعندي طلب من الشيخ الدعاء له في في الجهد من فضلكم طيب كرمك الله تسويق الشبكي. شبكة ماذا قلنا في عليكم والسلام بالنسبة للتسويق الشبكي إذا لم يكن فيه غشل للناس ولا ترويج لما هو فاسد مم. وكان الإنسان إذا أتى بعدد من المشترين مم. أشرك في الربح بنسبة محددة وكل مشترك من أولئك يأتي بالعدد جديد يشارك هو بنسبة فلا حرج في مثل هذا لأنه تشجيع على حركة السوق ويشراك الجميع في الربح حتى لو كان الشيخ حان في هذا التسوق الشبكي تتحول المسألة من قصد للسلعة إلى قصد لاشتراك يعني السلعة تكون مجرد صورة لحصول الربح وليس المشتري يشتريها لأنه يحتاجها أو يريدها لا يشتريها فقط ليندرج في الشبكة لا إذا كان الإنسان لا يشتريها بالشراء حقيقي وكانت هي ليست سلعة وإنما هي عبارة عن مجرد فخ أو لعبة أو شيء نعم هو يشتريها ويدفع ثمانها يشتريها وهي سلعة ولكن ليس قصده ومن قصده أن يكون له جزء من الربح فلا حرج يعني يعني ليس له قصد لهذه له السلعة أصلا ولا يريدها ولو لأدنه لكنه سيبيعها أو سيستعملها فلا حرج حتى لو أهملها أو لم يهتم بها نعم وكدا. طيب قال صلى الله عليه وسلم هو يسألكم الدعاء شيخ تدعو له إن نعم نسأل الله, الله يوثقه ويسدده قال صلى الله عليه وسلم يطلع الله إلى جمع خلقه ليلة النصف من شعبان الحديث المعروف يقول هل يدخل في المشاحن من كان في قلبه حقد على من ظلمه من المسلمين بحيث يمنع لا الشحناء هي البغضاء من غير حق أن يكون بين, بين اثنين شحناء معناه بغضاء من غير حق فالمشرك والمشاحن لأن لا يغفر لهم المقصود بهما المشرك الشركة الأكبر المشاحن شحناء بغير حق أود أن أعرف حكم الشرع في هذا البيع اشتريت فرنا بالتقسيط دون زيادة من مركز تجاري لكن الدفع لا يكون مباشرة للمركز التجاري ولكن تتكلف أحد الشركات البنكية بأخذ وثائق يدلي بها المشتري تثبت القدرة على تسديد المبلغ المقصط وفي مقابل أن تدرس هذه الوثائق المدلة بها يتوجب على مشتري أن يدفع مبلغا لها تسميه مصاريف دراسة فهل يجوز هذا الشرائم من هذه المصاريف طريق للربا يعني هو يدفع ثمن السلعة عن طريق الوسيط الوسيط يأخذ فقط مبلغا يسميه رسوم إدائية لكن إدارية. الوسيط, الوسيط بنك ربوي أو بنك إسلامي الوسيط شركة بنكية لكن شركة عارف. بنكية إسلامية أو ربوية ما ذكر هذا إذا كانت شركة ربوية لا يتعاقد بهذا التعاقد حتى لو كان العقد في ذاته حتى سليم حتى ولو كان العقد سليماً بذاته م. وإذا لأنها ممضينة تكون قاصدة الرiba وتكون الدراسة غير واقعية م. لكن إذا كانت المؤسسة مؤسسة مؤسسة غير ربوية م. وفعلاً ت تستأجر من يقوم بالدراسة ويعاين الأمور فلها الحق في ذلك لا بأس طيب شيخنا اليوم الجمعة ولا نريد أن نفوت الدعاء فندعو إن شاء الله أن يختمون على دعاء الشيخ إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي على آله وصحبه وسلم تسليما <تصفيق> اللهم <تصفيق> لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد بكل شيء ان تحب أن تحمد به على كل شيء ان تحب أن تحمد عليه لك الحمد في الأولى والآخرة لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا لك الحمد على ألائك العظيمة ونعمك الجسيمة لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تملك السماوات والأرض ولك الحمد أن الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق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 وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا اللهم لا تدع لنا أجمعين في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم نصرك الذي وعدت المسلمين يا ارحم الراحمين اللهم نصرك الذي وعدت المسلمين يا ارحم الراحمين اللهم نصرك الذي وعدت المسلمين يا ارحم الراحمين اللهم انزل ذكاك وباسك وسخطك وعذابك اله الحق على كفر اهل الكتاب الذين يحاربون اولياءك ويكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك ويعتدون على عبادك اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا عزيز اللهم عليك بعداء الدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يؤجزونك ندرأ بك اللهم في نحورهم ونستعيذ بك من شرورهم ونستعين بك عليهم اللهم اسحتهم بصوت عذاب من عندك تريح به المسلمين من, من شرهم اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وأرنا فيهم عاجل عقوبتك وسريع أخذك يا قوي يا عزيز اللهم أدخلهم في ردغة الخبال وسل عليهم سيف الذل والوبال وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسلط بعضهم على بعض اللهم شتت شبلهم وفرق جمعهم ورد كيدهم في لحورهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا قوي يا عزيز اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين بالفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين اللهم كما فلقت البحر لموسى وقومه ففرج هذه الأزمة عن المسلمين يا أرحم الراحمين ونفّس كروبهم أجمعين اللهم فرج عن المستضعفين من عيالك يا أرحم الراحمين اللهم قد سدّت الأبواب إلا بابك وأغلقت الطرق إلا إليك اللهم فرج هم المسلمين يا أرحم الراحمين ولا تكلهم إلى أنفسهم طرف عين اللهم وفقهم لما يرضيك ويجعل عملهم خالصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان بأحسن الفرج يا أرحم الراحمين اللهم إنه إنك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقلت وقولك الحق واسأل الله من فضله وقلت وقولك الحق أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها وصح لدينا صاحب نبيك عبد الله بن سلام أنها آخر ساعة في يوم الجمعة وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم جنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقيط إذا أدخل البحر وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهم أصفلا اللهم هذه أيدينا وأيدي عبادك أجمعين إليك بالضراعة في هذه الساعة ترى مكاننا وتسمع أقوالنا وتعلم ما توسوس به نفوسنا أنت الغني ونحن الفقراء إليك فاقض ما في علمك من حوائجنا وحقق مرادنا لديك يا أرحم الراحمين واستجب دعواتنا إنك أنت الأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والإتق من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات في كل مكان واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والأتق من نيرانك اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يمنلقاك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برنامج برعايات. فهمنا بالرضى وأخلق ذاك النبي الكريم. سماتنا بالنداء. لنا فكرنا الواضح المستقيم. وفجر الحضارات من ابتداء. لنا حلمنا في المنافيد من طموح الشباب اكتماها فضأت هذا الكتاب الكريم تسكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة افتحه للفكر فینا فضال مفاهیم مفاهیم